بُوَكْ اثنان. واحد عشر. الشهور. الشهور. يناير. يناير. فبراير. Februarie Martie Maris. Mars Aprilie April Aprilie Mai Mayo Mayo Iunie iunio iunio Acestea sunt هذه ستة أشهر. هذه 6 أشهر. يناير، فبراير، مارس. يناير، فبراير، مارس. aprilie, mai, iunie. أبريل، Maiu și iunie Aprilie Maiu și iunie Iulie Iuliu. Iuliu Iuliu August Augustos Augustos Septembrie Septembr Septembr Octombrie, October, October, Noiembrie, November, November, Decembrie, December, December. Acestea sunt tot șase luni. وهذه aydan 6 ستة وهذه هذه أيضا ستة أشهر يوليو، آغوست، سبتمبر يوليو، آغوستوس، سبتمبر يوليو، آغوستوس، سبتمبر اكتومبر، نويمبريا شده جمبريا اكتوبر، نووامبر و November or December.